উন্নয়ল কি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 اراىتكم إن اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه غير الله تدعون غير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء تُشِك وَلَقدَدَ أَْسَلنا إِلَاءُمَ مِن مِنْ قَابَلِكَ فَأَخَذناهُ فَأَخَذناهُم بِالبَأْت يمَرَّ إلَ عَهُم يتَبَروَّعُ تَبَرَّعُوا وَلَكِن قَسَت قُلُوبُهُمْ وَلَكِن قَسَت قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نُهُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شيء حتى فَلَحِ فَلَحُوا حَتَّى إِذَا فَلَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ